يا ام حسين ازاي انا ابنك يا ام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تعنت> لي امان اه فسي يحميك تعاند ليه اهل الخيمه وتبي يسري الصخر وينتها تعاند ليه اهل الخيمه وتبي <يصري الصخر> الله اكبر عمر ثقيله عليك يا اكبر عمر علم قبل لي يا مايل ع تولع تخفي علي احس سولي يفلي يا معي العهد لا تخفي علي أحسين أي لا علي أحسين علي منهى فزيع صوبيا وشوفي يرعى الجيل خالي وادي كربلا جاي يمشي انا زياده لفت يافه ما شاء لا ويلي مين سماح حشيك شالك عيون الله يسعد قلبك يا ابو عبد الله يا ابو عبد الله ويلي مين سماح حديك وسائل عيون يائيلها اخافشال ابنك ويجهج يائيل خطف وفاقي الثارة مقاطعين وفاقي الثارة مقاطعين <يزينات> في زيانة لعبات <تصفيق> لكن لكن تقل تقل يا بابجي انا يا فاتح ليالك يا لك تخدم زيادت يا باب لفد يامي لا شيء لا جاب عبل شكلات گيله يا ضوه عيوني علي شاعر شاعر اهل البيات المرحوم السيد عبد الحسين <تصفيق> عيناي هي زيان لا عت روحي لا اوعينك عالم لو شفت بليم خي يا باك يا حسير بان مين انا يجي اللي يجي لها ما يخلوني قداد اربعد بيطعوني ونياتهم يشييتلوني Olab o't mat shu fe'ri o'shiyabi yo'ktir meni the yeah. yeah. Oh, yeah. oshim zehniy heleyb <تصفيق> يا أبوى حيوني علي من ها. خادم خادم خدمتك حبيب <تصفيق> <تصفيق> إلى أكبر على الأرض ما تروح يختي إلى دي عيونك شو وفا وجع عثر ما رمني ترجع لي العيسوي الحافظ وخلك لنا يا او يا امه او يا امه رايتا او عانا بساهم ما مرودا بطع الحالي على سنودا او تراه توجيس میں jo Just... Ta-da! O'y, o'y, ayt, ba